Sarat, hmmm, arat and key the harameye. Why you girl be help me? Salini yemich kiribin waq karti and ni beji my fark bali? تناك دل وتعارك لعيونك دا صاير مجنون لو هذا الحب لو ما أريده لو هذا الحب لا لا الهوسية بي قطعوني وفوق النار يذوبوني ولو حتى اهلي طردوني ابقوا يا وليفه وما لو هذا الحب لو ما أريده لو, لو, لو هذا الحب لو ما أريده يبكت وجبت الدلال الغالي Habom مالي بس ما nem lesz ha, yázgida, ló házal a hab, ló már ida, ló házal a hab, ló már ida, ló házal a hab, ló már ida. Yábaló házal a hab, ló már ida, aki tapráljed, leacíde. Aroh lóch fedve. Igenem gazaló, bedlá, gátová, gátová, to my life. لاخر عمر بالله وياي حبك فيا مسوي سوايا غيرك لا يتعب ما يفيد دلو لو هذا الحب ماريده هذا الحب ماريده هذا الحب ماريده We